إن <سؤال> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هذي له وشد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد محمدًا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي يدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوسيكم وأوسي نفسي لتقوى الله عز وجل كما قال قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن جاءكم أن الله وقال أيضا إن للمتقين مفاذا عبارة محمد رسول الله na kumteka rehema mtumoe wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naahusia nafsi yangu naahusia nafsi zenu tweni ya kuwa tunamwogopa Allah jalla wa ala wasiri na kwa wazi katika juma iliyopita tumekuwa tukizungumzia as-sunna tumezungumzia neno ya sunna nini na dalili ambazo عندما قمت بها سنة عندما قمت بها قوة في نصبات كتبية كتبت بها سنة ذاك مطموة صلى الله عليه وسلم أمرت خطبة له ردني تعالى كالزنجم كنم يأكي عن بعض البدعة وزوشي بروشهي لنا سيما وبضبها تتبين الأشياء نعم كنم يأكي معبو بإليك نووازي ما هو البدعة في أدوث لمنه؟ هي طريقة هي طريقة في الدين مخترعة رباه الشريعة يقصد بها السلوك والمبالغة في التعفد لله تعالى هي في الدين من جيهة الكديم مخترعة جيهة اليوم ابنانين في مسجنين Nubahi al-shari'ah Nijahiyo ina inakidu meha shari'ah Nukh sadu biha Inakusudiwa Bil-suluk Kufata Wal-mubalaga Naku bukanfaka Bil-tahakudu lillahi ta'ala Kum Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katka suratu al-I'mran Ana هو الذي أنزل عليك الكتاب مم آيات محكمات قلنا أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما لساب منه اتغاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما لساب منه الله سبحانه وتعالى نسينا هو الذي أنزل عليك الكتاب الله سبحانه وتعالى نزل عليه الشورى الكتاب منه ايات محكمات فكتاب القران هي kuna aya ambazo zina hukumu dunia na akhar mutasabiha na kuna aya nyingine ambazo zinafanana fa amal ladina fi qulubihim zaygun amakawala ambao watakuwa wanupotea katika milo zao fa واتفتة زيلي آية مبازو نفعين زينا فنانا لمانا هي أتفتة آية مبازو زينا فنانين زينا مباترانا هي اما آتتة زيلي آية على استفسير لمن نفعين بالفعل الله جل وعلا كتا سورة القصص أكسيمة فإن لم يستديبوا لك فعلم أنما يتبعون أهوههم ومن اضل ممن اتبع هواه بغيه ودن الله ان الله لا يهدي القوم الضالين الله ما سمعك في سوره القصص فالا نستدي بولا كما همت رسول الله عليه وسلم هاوتك جيبوا هوا هاوتك بالمانو حوا هاوتك فات نياجه زاكوا فعلم انما duo ya kwao wao wanafanya nini wanang'ana na matamanio yao kwa sababu al-mufsid mtu ambaye anadhuwa yamshi bihawal nafsi anaenda kuling'amana matamanio yake ndio Allah akasema waman aballa mimman ittaba mimman tabaa hawao bila huda min Allah waman aballa nauli ambaye aliyepotea waman aballa أولا أنبات فأني أتفعت من أنبوز ونقوز سوى الله سبحانه وتعالى بغير هدى من الله بمعنى إيه أنا عندما تبنياك ها عندنا نمنا أبو الله جل وعلا علي وفليك إن الله عليها في القوم الظالمين حكذا الله سبحانه وتعالى هو أنبوز ونقوز ونقوز فصباقه إيه ونقوطة ونقونا عليك وما ياتى ما أمرشعك الله جل وعلا vile vile katika aina ndile ambao Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza vile vile mtu kwa mbali na vitu ambavyo nilofanya nini bila huzuliwa Allah anasema Allatheena farraqoo deenahum wa kaanu shi'a wala faanin wa yao kafaanu makundi mengi al aslu ma huwa zingine nene al bid'a ni wudhu zilizofanyeni ulizuo upakuja wakafanyeni ndio ikawa ndio zile kafanyika ajika vile katika aya nyingine ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza akasema kuwa tumembali na kuzua ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa mana haqu man hiyo na njia hiyo belu kataka sunna zakum tuma wa iyyakum kwa sababu la dha anakuja na kitabu hicho ni kifaa jiwa yako yamezhangaza vitu na nani na Allah subhanahu wa ta'ala muhammed sallallahu alayhi wasallam biqala lamqasima wa ijakum wa muhdathatu umur kweni mbali na vitu ambavyo huzuriwa fa inna kullu muhdathati bid'ah jotote ديني هي هيي لسه مو قاعده بيبي نا وهو ان ابو عاد في بييره تطعالي لازمه تتاينجيا فيا فيت ونجينه لو محمد صلى الله عليه وسلم اكتوصي اكسما تركت فيكم شيئين ما انتما تمسكتم بهما لا تضلوا بعده في بنيم تبوش كمانانايو انتفات على ما امرشو لن تظلوا بعد هموزم كفوتية دوات والبواتين ينهي يساو كفالي نواو وكفوتية بو الله جل وعلا قد كسورة الأنعام أكسيمة وأن هذا صرافي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله قسم ان هذا صراطي حسم حقا kwa sababu njia angazu jizipotea si njia moja ni njia ni njia ni njia fasa, hafa Allah wala akotowasiya katema walahotatisadirisubula njia ni njia ni mkapotea katika njia anguli ambu Allah lifani, Allah lifruke Bilo bile katika hadithi makulia, hadithi al-bukeni mas'ud رضي الله عنه نسيما خطى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطفاً يقوم ثم صلى الله عليه وسلم ثم خطى عن يمينه وسيمانه كشفانين أقوم من كتورك كتوفان ذاك وكوليا غريبا كشوك جفان الله صلى الله عليه وسلم فإنك سيما هذا سبيل الله الله صلى الله عليه وسلم قسمه هكذا نجيه يا الله نجيه ذلك الضبوذاء كسمه ما من سبيله إلا عليه الشيطان نجيه ذلك كانه هكو نجيه سكوشيطان يكو ثم تعالى قوله تعالى وأن هذا صراف مستخدم في شمترو صلى الله عليه وسلم أقسمه هكذا قسمه أن هذا صراف أسلم مستقيما ليليونك فاتبعوه وبس هذا اصلمانه المسلم وكتابه المسلم وسواه يوفات لنبي زكي متو صل وسلم يوفات قران inabosema usiwenye kufuta yaliyodhuliwa kale twa na watu usiangalie wingi wa watu wingi wa watu sio haki الله جل وعلا كتا سورة الأنعام ونسيما وإن تتع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله الله نسيما وإن تتع وكي تي وين كتا قم عن سبيل الله وتكفتها كتا كنجيات الله سبحانه وتعالى بمعنى الحق لا يعرف في الكثرة الحق ويلي ويلكاني فوين ديس وسيوكون يا بانا هؤلاء وندوا الحق لا يعرف بالكثره وقالوا فاي هو بالكان قوي المسعود رضي الله عنه كما كما اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فان كل بدعه ضلال ذو رضي الله عنه كما اتبعوا فتهوا ولا تمتدع ولا مصيزوه faqat kufitu mtosholezwe kwa sababu hawa ni masahaba ambao wao waliishi pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم wao wanajua dini zaidi yetu ndio akasema ittabi'u wateni kwa sababu hakuna bid'a نمتُم صلى الله عليه وسلم كتك حديث أمباء الإمام الألبان ميسا إيشا كسيمة من صنّ في الإسلام سنة سجيئة فعليه وزر ما وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار ينشيء صلى الله عليه وسلم من صنّ في الإسلام والأمباء أتريتا سنة كتك الإسلام سنة أمباء نمبايا سنة أمباء ميسا سلم ودفن بيشا Atakuwa mana mazambi wa uzuru manamila biha namadango lefani waliyafanya Katika mazambi zote toto ni yakufa tanyenye zake mtume sallallahu alayhi wasallam na zile na jalla na zile zile kufahamu إمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في الأنباغه قال لبكيه إمام البيهتي كالكسنن وياسكسنن الكبرى أنا سيما لأن الله العبد لا يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشركة خير له من يلقاه بشي من الأهواء إمام الشافعي رحمه الله أنا لأين ألقى الله العبد؟ من أفضل الله سبحانه وتعالى أكتاني نعيش بكل ذنب كما ذنب يوش ما قال الشركة اسمه كل شرك خير الله مبورة من أن يلقام أكتاني نعيش بشيء من الأهوار بيتكتنين كتبدعا jimana ya fadhal imam shafi'i anasema ni afadhali allah subhanahu وكذلك قال سفيان الثوري امام سفيان الثوري anasema in anaasema huwa inna iblis inna albid'a ahabb ila iblis min alma'siyah kama hakka bid'a ابليس انا انا تضايق انا بالبدع كشين المعاصي لماذا لان البدع له لا كتاب منها والمعاصي تطاب منها وسبابه البدع تفعل له هوذ تبيا لكن المعاصي تصبيا لكن هي بدعه فسبابه يتقرب بها الى الله ييه انا ذكر بسم الله و الله فسبابه انجيوا هني اذان انا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الله حجبا عن صاحب البدعه التوبه حتى يدع بدعته لو الله سبحانه وتعالى امكابزيا وتاوبه متامئ انزوعه حتى ااجي بدعاياتي ها ان تصوم مسلم يقول يرجع لي لو الله سبحانه وتعالى كالتورة المائدة فهاك سينا اليوم اأكبرت لكم دينكم واتماوت عليكم نعمة وراضيت لكم الإسلام دينة Hence الله سينا اليوم ألك ما هي دينكم لموت من زين عليكم نعمتي لموت من زين ديني حياة اتمام عليكم نعمتي لموت من زين عمبوني لعمة الإسلام لعمة الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا أني كان يجيب الإسلام دينا قل الله الحمد للغاية الحمد والشكر shukru على ala taufiqni wa amtinaani wa ala alihi قال sahbihi ajma'in الذين ba'd quale janashanu fali ahzari allatheena yukhalifun an amrih an tussibahum bitnatun aw yusibahum athabun ali Allah subhanahu wa ta'ala katka suratul nur nasiama fali ahzari wa ابا امرنا قصد يعني ائمه الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيروا في فتنه فاني رحمه الله اكى تفسير ايه هي ايزمه فتنه من كفر ومن باطل وبدعه يقوعوا وفتنه فتنه غانيو من كفر وكفر او نفاق او وون منافق او بدعه او عزوشي أو يصيبهم عذابٌ أليم أو يفتغوا عذابٌ يقوميزة ابن كثير رحمه الله حتى تذكري آلية كثيرة أو يصيبهم عذابٌ أليم من قتلٍ وحبسٍ نعذاب دانا من يقوميزة قتل هو هو أو, أو حبسٍ أو كفوة هذا المعنى إيه هناك خليق أمريك من تنا صلى الله عليه وسلم هالو الأفرية تكسبوه فقال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كثير ما يأتي عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا به السنة عسى يا مالك اسبقوا الله وتزوى بدعة ثلاثة بدعة وأماتوا بها السنة كيف تفعلون هذا؟ هي؟, هي بدعة وأولى السنة بمعنى مؤقتا فيكا نوشا فيكا يكواتا الفائل هوات والدواء ها؟ هي في موزيهو حتى موزيه مشركيه موليدي جيه موليدي يثبوته ما ثبت هيدا ثبوته الله صلى الله عليه وسلم ولا مصرحاته نوهي ما أحدث من قوم الفدعه إلا أماتوا فيها السلحة هوا جسوع واش الفدعه في الضوطة فائل وكوّليني سلحة حتى تحي الفدعه وتموت zinuke na sunna zithe kwa sababu kiangala ulambaye anafuta sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni wachache sio wengi ndio Allah akasema wa antutha akthar man fil ard mudilluka an al sabilillah kama antuthe wewe ukifiti ukafuata akthar man fil ard Wengi waliyo katkambongo wa ardi Ubililuka al tabirin lah Wadakubudazawe ukonjiyake Allah jalla wa ala Fasababu hum yandiruna Mala ila ahwa'i Wawwa nangaliya Matamniyaw Wala hawa nangali nusosa al sunna Wawwa nangali dali za Qur'an na nini wa sunna Allahumma salli ala Muhammadin wa Kama salli ta'ala Ibrahimu ala Ibrahimin al-Ahamidu Muzid ala Muhammadin wa Kama barakta ala Ibrahimin midun majid. Allah s شديك كما تقول به بيننا ومعصياتك ومن دعاك كما تبلغون في جنة وناليقين ما تقول به أولا فساعة الدولية ومسعنا لإصناعنا ومصارنا وقواتنا أبدا ما القيدنا وجعل الوارث منا وجعل تقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا رجال مسيبتنا في ديننا ولا رجال في جنة ورهمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وجعل جنة يداينا وقرابنا اللهم لن تجعلنا دنبا للا غفرتا ولا همنا إلا ولا عاده في الحوائج الدنيا والاخره فكانت قرات فيها صلاه بالله نستعين وعثنا على قضايا في رحمتك يا رحم الرحيم اللهم صل اللهم